إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من فلثي الليل ونصفه وفلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ من الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المذفر قم وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا ثمن تستكفر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 كينا عندا سأرفقه صعودا